بناي اللي في خفوقي امانه يا رب تبعدها عن كل منشود أحس قلبي فزب أقصاب كان من يوم زفوا الخبر فيه مولود الظنازنة العمر في كل حال قالها ربنا في حكيم المثال أنعم الله علينا بفضله وقال حظ كاسب صراح الذنية كبير يا Allt jag har i min hjärta är i hjärtat mitt. Det finns en rok i